Bismillah. الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن ان اذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين ان رب بِكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى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 بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدر وقد وَهُوَ مَن أَنزَلَ عَلَيْكَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ Yufassilu al-ayat liqawmi ya'lamun Inna fi akhtilaaf illayli wa annahari Wama khalqa Allah fi al-semawati wal إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدين دُنْيَا وَطَمَأَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الامين ولو يعد جَلَّ اللَّهُ قُلْنَا اشْفِ الشَّرَّ اسْتَعْذَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَهُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُدُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نا لجن به او قائدا او قائدا او فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرْهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُنَا إلَى عُضْدِ مَسَّ كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَم ما ظلموا وجاءت. وَمُرْسَلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجَزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ دَعَوْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَوَرَى كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقائي نفسي إن أَدْ تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللهم ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اولى ممن ترى على الله كذبا أَوْ كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون, ويقولون هؤلاء قُلْ أَخْبِرُ نَبِئُ نُورَ غِـمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي سبحانه وتعالى عما عم يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في ما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مست مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البد والبحر حتى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارٍ حَاصِفُ وَجَاءَهُمُ وَدَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ وَظَنُّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ إِنَّ جَعَلْنَا مِن هَٰذِهِ لَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا ناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فننبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها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 One holiday comes from mercy and expenses etc D I can also take a mo pizza ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wal la zee na ka sa bu sa yi a ti ja za u sa yi Wujuhuhum qita'an min al-layl mughlima Aulaiqa ashabun They are blessed in it. And the day we all share them, then we فزيلنا بينهم وقال شركاءهم وَقَالَ شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عباد عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاهم الحق وَظَلَ عَنْهُمْ وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يرزقكم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ من يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الميت؟ وَمَن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 إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقك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 فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم لَا لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا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 العالمين أم يقولون أفترأه قل وَبِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ ضَلُّوا صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من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 أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فَأَنْتَ تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأ أنت تهذ العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس ولكن الناس اسأفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار الا ساعه من النهار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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا لا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أدل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 Ma waqa'a amantum bih al قد كنت بهم تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستن قل إي وربي إِنَّهُ لحق وما أنتم بمعجزين ولو أَنَّ لكل نفس ظلمت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 الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاء كم موعظة من ربكم وشفاء.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 ما أذن الله لكم من رزق فدعلتم فدعلتم منه حراما وحلالا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله لذ فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تدل من قرآن ولا تعملون ولا تعملون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 وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرَ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 ان العزه لله جميعا هو السميع العليم لا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما تَبَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ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 وقوم العداب الشديد بما كانوا يكفرون واذل عليهم نبأ نوح إذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثم قضوا, ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ اجري ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجينا هو ومن معه في الفلك وجعلناهم ودعناهم خلايفا واغرقنا الذين يَا تِينَا فَذُقْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فجاءوهم بالبينات فَجَاءُوهُم بِالْبَجِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ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 لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لَمَّا جَاءَكُم أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أجئ تنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبا أنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ بَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم ملقون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 بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذريت من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توقفون قَالُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا نتل القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما أتبوء لقومك ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون ولم له وأموال في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان He said, your prayer is heard. Do ye twain keep to the straight path and follow not the road of those who have no knowledge. And as we continue то, we would женITA with Israel, biofib Miss al-Israel Him دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من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 إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٌ وَرَزْقٌ مِنَ الطَّيِّبَانِ فَمَعْتَلَفُوا حَتَّىٰ إذا العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن في شك كَم مِمَّا أُنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء أكال قُمِ الرَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ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 فَنَفَعَهَا ايمانوها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم وما دعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تقره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن مَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنَّ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 كَم مِن ديني فلى اعبد فلى اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبد الله الذي يتو فَأَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقْتُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُو بِالْضُوَنِ اللَّهِ مَا لا ينفعك وَلَا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الْعَالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ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 فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أَنَا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حَتَّىٰ لا يحكم الله وهو خير الحاكمين.